بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كولت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيدت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعدت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس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 ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاء من يشاء الله رب العالمين اذا السماء انفطرت